بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك وإنه على ذلك وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بغتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به من